أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَا هَا رَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّا هَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَا هَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَحَا هَا أَخْرَجَ مِنْهَا ماءها لعلكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا